谁？ am وكان الموت جزاء حب بينا ده كان وسطنا ويشفي ويحينا وكلامه كان نور يستعب ويدينا بكينا على الحبيب اللي مات بالصدي الحبيب من بعد حب وكلام العجيب خاين انا انكرت الحبيب من بعد حب وكلام العجيب وبكيت دمعي وطلقت الغفرة و لقيت على الصليب التاني و بكت بدمعي و طلبت الغفرة و لقيت على الصليب التاني وده كله عشان صلبه عشاني يا ريامات تقول لي علّناك إنّو حيّي مش بين الأموال يا ريامات تقول لي علّناك إنّو حيّي مش بين الأموال من بعد صرفة بيها أنكرتوا يسامحني ويرجعني لحضنه من بعد صرخه بيها انكرته يسامحني ويرجعني لحضنه وعلى الصفرة دي ابنيك نسدو على حبي وإيماني بوعده Oh, oh, oh, oh. Yeah no.